نص وما بعد الكرام مع تاسيس و الله الي دائما الى ان رحمكم بس فلا. لا لا لا و ادعو لي يغفر لكم الى بالله من الشيطان يرجيم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 وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاتقون وأقيموا الصلاة وآتوا الرسول لعلكم ترحمون لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُنَّهُ وَنَبِتْسَ الْمَصِيرِ جزاك الله عنّا خيرا عن جزاك في قوله تلف علاء وعبد الله الذين أمنوا منكم أوتوا وعبد الله الذين أمنوا منكم وعاموا الصالحات لا يستأخذف أنهم في الأرض وقلنا الاستخلاف في الأرض شرطه الأصير هو الإيمان ولا الصالح والتطبيق بعد ذلك شكران النعمة وتوحيد الله دل فعلان يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولذلك قال الله تعالى ويقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون قلنا بأن من أفضل الطاعة إقامة الصلاة وأيضا إيتاء الزكاة والزكاة خلينا الصلاة في الكتاب لا تفارقها بحال ولذلك قال ابو بكر رضي الله عنه الله لا قاتلنا من فرق بين الصراط وبين الذكاء بين الصراط وبين, وبين الذكاء وقال لو منعوني عن ناقه او عطاء كانوا ادونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه انظر هنا في قوله جل فعلا بعدما قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقلنا بأنها مسألة التوحيد المسألة الهم في هذا الباب قال ومن كبر بعد ذلك فأولاكم الفاسقون وأقيموا الصلاة والآتوا الدكاة وأطيعوا الرسول عبد الرحمن ربما أزنك بشمه You yeah. المتقبلين عايزين بقى تحصل لنا مبدا شجاعه وتشوف المواطن اللي موجود فيها عشان احنا نكملها شرح ثاني عن بجد شرح ثاني ده ده ذكركم قناه صافي الكتابي لا تفارقها وايضا تعرض أن النبي بأن الله جزي فعله جعل حق الله بالتوحيد وحق العباد بالإحسان إليهم في مسألة الذكاة وعطاء المال فحق العباد الحسن إليهم والحسن إليهم مرضاق للني جل في علام وحق الله جل في علام في عبادته وحده لا شريك له وتكون وتتمثل في الصلاة التي هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين في ذلك قال وأطيع الرسول يعني تكون العبادات هذه على وقت ما جاء بي النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما شاء الله جلت عليه وبدأه النبي صلى الله عليه وسلم وأطيع الرسول لعل لكم ترحمون وقلنا أن المعباس قال لعل في القرآن محقطة يعني سترحمون إن فعلتم ذلك أقد أخذتم بأسباب الرحمة والرحمة هي الجنة لو قلنا رحمة الله لنفعلها مخلوقها ويالجنة لن تصل إلى أن يألحمك الله لنفعلها لأنكم لن لا تدخلوا لن تدخلوا مع يعني الجنة بعملكم قال ان لكم ترحمون فيب نور الرحمه رحمه الله تعالى بعمل دين لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل احد منكم الجنه بعملي او لن يدخل ولا يصل عمله الجنه قالوا ولا انت يا رسول الله قال انا ان رحمك الله برحمته الوصول رحمة الله في هناك عمل الصالحات قال الله جل وعلا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما واهمهم النار ولا من المصير لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض قال معن روح حمزاء معاصل لا تحسبن نعم قال بخونه باث قال لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض فلا تحسبن هؤلاء الذين كفروا وطغوا وضغوا انهم يعجزون الله تعالى في الارض فالله جل وعلا هو القوي المتين والله جل وعلا القادر توقع بهذه قال الله جل وعلا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرح بمهوته أخذناهم بغتة فإذا هم مجسون وقال الله تعالى والطاهر فوق, فوق عباده وقال الله تعالى أتأمر الله فلا تستعجلوه وقال الله جد في علاء فلا رد لقضاءه لقضاء. الآية أأتونا بالآية بأن مع قضاءه الله جد في علاء لا يرد والله قوي عزيز سبحانه جل جل في علاه قال الله تعالى لا تقموا الصلاه والصلاه وارضاكم ولا ند ان رحمهم يا ولا تحسبن الذين كفروا معذبين ولا يحسبن الذين كفروا معذبين لا تحسبن ايها المؤمنون ان هؤلاء الكفار فجرا انكن الله لهم وجعل لهم بعض الايام الدول فان الله على بانهم يعجزون الله جل جلاله غير المعجزين فإن الله في وعلا إذا راضي شيئا طال الله وكنت فأكون وهو الجبار الكبير العظيم خالق الكون سبحانه جلت قال الله تعالى ولما أصابتهم مصيبهم قال من ملكايا قلتم أن هذا كلهم عندي أنفسكم قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين, بين الناس وقال الله تعالى قل لله ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك لطيس إنك على كل شيء خذير قوت ارياء ايها الذين امنوا شفت قلنا اذا جاء النداء فرانا سمعك فهي امر تاتمر به او ننتزع علمه وفيها ما فينا من مواع وفيها ما فينا من انات الايمان يا ايها الذين امنوا نستاذنكم الذين امنوا لكه ايها انكم الذين نقول حلما منكم ثلاثه مرات من قبل صات هل فات حين تضعون ثيابكم من الظهر قال يا ايها الذين امنوا الذي جاءت هنا علامه الايمان علامه الايمان تحقيق الذي جاءت فعلامه الايمان تحقيق قال يا ايها الذين امنوا ايا ايها الذين امنوا امنوا علامه الايمانكم ليستانكم الذين نزولها قولنا قول وان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ووجه ولم اثار قدام مجريج ان عمر الى عمر بن عمر بن رضي الله عنه واختار ظهيرا يدعو فدخل فراى عمر الحاله كان عمر يسالها فقال يا رسول الله جد لو ان الله امرنا ونهانا في حال استئذان هذه الايه وهذا موافقه ايضا عمر بن للقرآن وقد وافق القرآن في بضعة عشرة يعني موضعا الثانية من أسماء بنتمار فرد كان لها بنام فدخل عليها في إيقوت في, في وقت يعني كريات سفاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن خدماننا وغنماننا يدخلون علينا في حالة نكره لها فنزلت هذه الآية وقال والحق أنه ذا مخالفة أن السام النزول يكون سام النزول ما كان من عمر رضي الله عمرضا وما كان أيضا من اسماء بنت مرسل والمعنى في الآيات أنه قرض الذكور دون الإناث يعني في الاستئزام وهذا قال ابن عمر في قوله يا أجواء الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت آمنكم نفس ذلك الذكور للإناث والثاني ذكور إناث رابحة أبو حسين عن طرح مرحبا ومعنى الكلام ليستأذنكم مما إنكوكم في الدخول عليكم قال القاضي أو يعلى والأظهر يكون مع المراد العبيد الصغار والإيمان الصغار لأن العبد من الحر البالة في تحرين النظر إلى مولاته وان كان بعض العلماء يرى أنه لا أعلم أن يراها بدخل الجموع لا أن من السر إلى الرخبة والذين قالوا أنه لا يراها كالأجنبي هو كلام الحنبلة والظاهرية وكلامه هو الأسعب للدريسة قالوا تعالى فلدينا لم يبلغوا الحلم طلع برؤى الحلم لنتكلم منكم اي من احراركم من رجال والنساء قالوا جلنا نلقي الحلم منكم ثلاثه مرات اي ثلاث اوقات ثم بينها فقال من قبل صلاه الفجر وذلك لان قد يابي توريان او على او على حالتين ده يحب ان يتطلع عليه أحد وهذا الذي قال عمر الخطاب رحمه الله لما دخل عليه فيعني اتعبه ان رأه في في في في حاله المثل نحب ان يراه فيه او تعب ان انشلا اذا نظر الى ذلك يعني اذا كان اذا فرض في بيتي تبسط تبسط في بيتي ولا اعترف عليه بذلك والا ان كان جاجته وفخذه عاليه ودخل البطل عمر ايوه وكذلك قال حين تضعونت يا من الضغيرة للقائلة ومن بعد صلاة الأشياء حناء الرجل إلى زوجته وهذه قد يريد الرجل من جرية شيئا فإذا أراد من جرية شيئا ودخلت بلا استئزام فكانت المسألة تكون صعبة جدا ذو نكاح و ابو ام ابن عامر وحفص انا عاصم ثلاث اورات وان هي ثلاث اورات على الراس هي ثلاث اورات لان ثاني يضع فيها ثيابه في فربما بدت عورته وقرا حمزه البساء ومك انا عاصم ثلاثه ثلاثه اورات بنصف الثاء قرر علي واجعله بدلا من قولي ثلاث مرات والأوقات ليست عورات ولكن معنى أنها أوقات ثلاث عورات فلم حد المضاف بعراب المحذوف فقرع ابو رحمن السلام يسأل المنجوين والأعمش عورات فتح الورب وهذه الأوقات تبدأ أن حتى لا يضر فيها العرور ويسيء الإنسان ما وجد منهم من العرور قال ليس عليكم أنه مني الأحرار ولا عليهم يعني الخدم والغلمان جناحون حرج ولا اسم مرفوع الإسف عليكم لذلك ليس عليكم إسف بعدهن يعني بعد نضي هذه الأوقات فيها الثلاثة أن يدخلوا بلا استئزان لأنه عابت الناس في هذه الأوقات أن تكونوا حريصين للأوقات الثلاثة هذه أوقات لا يحرص الناس فيها شيئا يجلسوا على فجياتي في بيتي بثيابي أو غير ثيابي يأتي إلى مرأتي بعد أشاب فلا يجوز الدخول إلا بعد الاستئزام بعد هذه تكون يكون الأمر مباحا لأنهم يحرسون على أن لا أظهر منهم شيئ ما أورا قالوا طوفون عليكم وانطوفون عليكم بعضكم على بعض يعني طوفوا بعضكم وهم على بعضهم أحراس وابتعوا من فصلاح هذه الآية محكمة من روى ذلك عن عبدالس القاسم لبي محمد جرم الزيد والشعب الحكى وحكي عن سعيد المسيح أنها مسوخة والحق لا محكمة فقالوا إذا بلغ الأصال منكم الحلم فليستأذنوا ولو فصح لأنه معنى بلغ الأصال منكم أو من أحرار الحلم فليستأذنوا أي فيه جميع القاتل في الدخول عليكم كما استأذن الذين من قبلهم يعني كما استأذن أحرار الكبار قبلهم الذين هم قبلهم في الوجود فقالوا تعالى والقواعد من النساء التي لا لا والقواعد من النساء التي لا يوجون نكاحاً نقف عندها في هذا الباب هل لا تخلع كل سيابيات تخلع شعراء يعني تكون متبريجة أم المقصود بذلك فهما تخلع السياب كلياتها السياب النقاط والحجاب كلية ما تكون في ميناة البيت هذا الذي سنقصره إن شاء الله بالدارس لألقى بما في هذا إن الله يستدرج الكاثرين فيحسرون أنهم لا, لا يملكون وأنهم يعجزون الله على الأرض ديننا دين الأدب وأرفعون دي أدب الاستئزان الأصعى عدم النسخ كلما أذبت عدم النسخ كان هو الأقرب إذا من الأصعى لفي أي أسئلة اتصدروا